يرشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات, وجنات من عَنَابٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَى بِمَا ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون وإن تعجب فعجبون قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق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 ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات.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 تَمَنَّلَ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُمَّةٍ فَمَا تَغِيبُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِمِقْدَارٍ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار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 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَن فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالِ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ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 له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسق كفيه إلى النار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 وقعوا وكرهوا وظلالهم بالغدو والآصال قل مَرْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ قل أفتخذتم من دونه تكون لأنفسهم نفع ولا ضر. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟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 اواديه فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبد الرابيا ومن ما يوقدون عليه في النار ابتغوا احليه ابتضاء احليه او متاع زبد مثله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 للذين استجابوا لربهم الحسن والذين لم يستجيبوا له لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه لافتدوا به اولئك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 ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ثياء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا، وأنفقوا مما رزقناهم سرراً وعلانية ويدرئون. ويدرّون بالحسن السّيئَةُ أولئكَ لهم عُقْبَدَارٌ جَنَّةُ عَدْلٍ يَدْخُلُونَها وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم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 ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعمة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 Al-ladin amanu watumain nulubuhum bzikri Allah. Ala bzikri Allahi tatumain nululub. Al-ladin amanu amil salihat tuba luhum tuba luhum كذلك أرسلناك في أمّة قد خالت قد خالت من قبلها أمّل لتتلوا عليهم الذي أوحينا إليهم وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متى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 الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأملئت للذين كفروا فأملئت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أ فمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وَاجْعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ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 122. 133. 144. 155. 156. 167. 178. 179. 179. 179. 189. 1910. 1910. 2010. 211. 211. 211. 222. 222. 222. 222.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 يَمْنَحُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ عِنْدَهُ أُمَّ الْكِتَابِ وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ